هرئيني إن شاء الله كيت أكمل أن جد كان بلاجران استماعة من نغركان أن تؤتين كاتمننجا وسنستمر في الفقرة رقم 22 من كتاب مئة محادثة عربية الجزء الثاني دان كمي أكمل أن جد كان دي باراغراف نومور دوا بولو دوا داري بو كو سراتوس برشكبان بحس عرب جي ليد دوا هذا الدرس موجود في صفحة رقم 34 بلاجران يا أدادي هالمنتقة بولو إنبات استمع أولاً إلى الفقرة باللغة العربية وبعد ذلك استمع إليها مع الترجمة. سلفك منتقarkan دلوق عرعرف نيا دنع بحاس عرب ساجات ستاله نيا سلفك منتقarkan لاجي دنع ترجمه نيا. إن الأعياد من أهم المناسبات التي يجتمع فيها الأهل والأحباب، لأن العطلة تكون فيها طويلة. كما أنها أيام فرح وسرور وغالبا يسافر الناس إلى قراهم ومواطنهم رغم طول السفر وعنائه حسنا الآن هيا نستمع مرة أخرى بالترجمة سكران أيوكيتا من دنگر كان لكي دنگان ترجمة نيا إن الأعياد من أهم المناسبات التي يجتمع فيها الأهل والأحباب sesungguhnya Hari Raya adalah salah satu perayaan penting yang bisa mengumpulkan saudara dekat dan orang-orang tersayang. Lianna al-Utlata takunu fiha tawilatan. Karena ketika Hari Raya libur menjadi panjang. Kama annaha ayamu farahin wa surur. Dan juga Hari Raya adalah hari yang penuh kebahagiaan dan kegembiraan. وغالباً يسافر الناس إلى قراهم ومواطنهم. دانك بن يكن أرنغ أرنغ أكان موديك كي كنبون هلمانيا. رغم طول السفر وعنائه. ولو بنتر كدن هاروس مننبوه برجلانان ينبن جاندان ميل الله كان. حسناً، الآن سننتقل إلى الفقرة رقم 24 في صفحة رقم 36. بايك سكرانك تأكان برجيكي فقرة رقم 2 و 3 استمع إلى اللغة العربية أولا سله كمن نعركم بحص عربي تشهد أكثر بلدان العالم أعيادا وطنية وعلى الأكثر تتعلق هذه الأعياد بالاستقلال حيث كان الاستعمار موجودا في تلك البلدان وتحرروا منه لذلك تنظم الدول عروضا عسكرية للاحتفال بهذا اليوم طيب الآن استمع مرة ثانية بالترجمة بايك سكران سلاحكم من دنجار كان لقي دنجان نيا تشهد أكثر بلدان العالم اعيادا وطنية ستيابن جرام من بنياي هاري ناسيونال وعلى الأكثر تتعلق هذه الاعياد بالاستقلال دنك بنياكان هاري ناسيونال إني بركيتان دنجان هاري كميردكان، حيث كان الاستعمار موجوداً في تلك البلدان وتحرروا منه. ينمن دولن يا نجار إتو دي جاجا. دنك مديم بي سميردكا. لذلك تنظم الدول عرضاً عسكرياً للاحتفال بهذا اليوم. ماكدر إتو نجارا من يب تنتارا أنتو بيرنكاتن هاري كميردكان. وهكذا انتهينا من فقرات الاستماع اليوم. دمجهتو كتاب سده سلاسي. بارجغراف استماع أن تؤهليني. انتظرونا في الدروس القادمة. وشكرا لكم وإلى اللقاء. دونجو كامي دبلجراندبان دانترمكسي دان سامبيجون بالجي. أعر بوكاسس. تكلل العربية.